لومَا تَأتِنا بِالْمَلائكَةِ إكُتَ مِنَ الصادِقنين مَ نُ نَززّل الْمَلائِكَةَ إِللاا بِالحَبّ وَمَا كانوا وَمَا كانَوا إذَم مظَرين إِا نَحْنُ نَزَّلذِكْرَ وَإِا لَ لَحافِضُون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 ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فِيهِ يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ولقد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 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّهِ نَرْزُقُكُمْ وَمَا مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ أَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ لَنَحْنُ نُحيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا ابْنِي مَا لَكَ أَنْ لاَ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ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 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة وابواب لكل باب منهم جزء مقسوم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 وَالنُّونِ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوُهُمْ أَجْمَعِينَ إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط للمرسلون قال إنكم قوم منكرون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 وَقُمْ قَيْنًا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَهَا أُولَئِكَ قُطُوعٌ مُّصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّهَا أُولَٰئِكَ ضَيْفِي فَلَا تَخْضَعُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ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 فَجَعَن عَِيَهَا سَافِهَا وَأَمطَرْنَا عَلَيْهِم حِجََةَ مِ سِجين إِ فِي ذَكَ لآياتِ للِمُتَوّمين وَإَِّهَا لَ بِسَبِيل مُقم إِ فِي ذَكَ لآيَةَ للِمُؤمِنين. وَإِن كَانَ أَصْحابُ الْأَكَةَِ ظَالِمين فَتَقَمنا مِنمم وَإِهُ مَالَ بإمامِ مُبِين وَلَقدَكَ الذَّبَ أَصْحابُ الحِجْ المُسَلين وَآتَيناهُم آياتنَ فَكَانوا عَْهَا وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فَمَا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق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 الذيينَ يَجعلونَ مَعَ اللهَّه لَهن آخر فَسَوفَ يعُون وَلَ قَدنَ علَمُ أنك يَضيقُ صَدْركَ بِمَا يَقُون فَسَِّح بحَمْدِ رَبِّكَ وَكُم مِنَ السَّاجِدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم